ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين وإنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله Thank <laughs> you.